لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا, أغلالا فهي إلى نذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا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 إنما تُذِرُ مَنِ التَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبَ فَبَشِّرُوهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ إِنَّنَا نَحْنُ نُحِيهِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ المُبِينِ وَضَرَبَ بَيْنَهُم مَثَلَ نَصَاحِبِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِذَا أُسْنِئَ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بثالث, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ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 لا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب نيم. قالوا طائركم معكم أي ذك. بلاء قوم مسرفون و جاء من قصر المدينة رجل يسعى قال يا قوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة؟ يُريد الراحمان بضر لا تغنى عنهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لَفِي ظَلَامٍ مُبِينٍ إني آمنتُ بربكم فاسمعون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 كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروك مهلكنا قبلهم من القرون أنهم لله ما جميع لدينا محضر وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وابناد وفجرنا فيها من العيون ثَمَرُهُ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الزَّوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا لاحين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 رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفرون الذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه إن انتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم, فإذا هم جميع لدينا محبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على نرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها ومعهد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنت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 وَمَن لَّعَنَ مِنَّهُ لَمْ كَسْبٌ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَمَن لَّعَنَ مِنَّهُ لَمْ كَسْبٌ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَلَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لّتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَمْ يَرَوْا لَنَا قَلَقًا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا إِنْ هُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا آتٌ منه تؤذون أ الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أي يخلق مثله بلا وهو الخلاق العليم بلا وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له أن يقول لم يكن فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء